Sراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ان الذين قالوا ربنا الله ثم مستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون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 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَا إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةُ دِفَاعٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 وَإِنَّ مَا يُنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ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 الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفظه إنه كان توابا